فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعطلون إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم